وَقَضَيْنَا إلَى بَنِي إسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَ عَلَوًّا كَبِيرًا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 بعد موح وكفّ بربك بذنو بعباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلها مظلوما مدحورا وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا مِّنْ دُهَآءِ أُولَٰئِكَ وَهَٰؤُلَاءِ مِن عطاء وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا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 وَغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن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 تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وان من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيِنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَاجْعَلْ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَشِفَآءَ آذَانِهِمْ وَاقْرَأ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 تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا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 فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيمغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا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 إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَأَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً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 أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورًا وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُهَا أَوْ مُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وَمَا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا 110. قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا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 لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُ عֲقُمٍ جَزَاءٌ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 أفأ منكم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا, أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاشِفَا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 آدَمَ مَنَّنَا عَلَيْكُمْ وَمَنَّا عَلَيْهِمْ وَمَنَّا عَلَى مِنَ ۚ إِنَّا مَا كَانَ لَنَا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 وَإِذَ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا ولولا إِلَّا ثبتناك لقد إِلَى شَيْئًا يَنشُرْ شيئا قليلا إِذًا أَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا اللَّيْلَبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا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 تُلِّلَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إلَّا خَسَارَةً وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زهوقا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 إنسان أعرض ونا أبي جانبه، وإذا مسه الشر كان يأوسا. قل كل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو وأهدا سبيلا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 ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فعل فأبا أكثر الناس فأبا أكثر الناس إلا كفورا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 بعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا. لنزلنا عليهم من السماء ملك رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا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 وَقَاوا أَئِذَكُ النَّ عِضْوَ مَ وَرُفَةًَ أَئَِّ لَ مَبْْوسُونَ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 قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك وإني لا فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء 124. جئنا بكم لفيفا 125. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَنَ النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا اِنَّ الَّذِينَ اوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ويخرون للأذقان يبكون ويجيدهم خشوعا قل ادعوا الله أب الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى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 ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا